السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد من اربع سنين بالظبط لما بدا فيروس انفلونزا الطيور ينتشر في العالم مصر خسرت في 24 ساعه 16 مليار جنيه انا فاكر وقتها كانوا بيقولوا كلام كان كلام مرعب ولكن ما كانش معظم الناس واخده بالها منه كانوا بيقولوا لو حصل تزاوج ما بين انفلونزا الطيور فيروس انفلونزا الطيور وفيروس انفلونزا الانسان هيحدث فيروس جديد ممكن يبيد البشريه كلها وقالوا ان المكان الوحيد اللي ممكن يحصل الفيروس ده فيه هو جوه الخنازير والكلام ده حصل الوقت يا جماعه اول ما شفت كلمه انفلونزا الخنازير طوبه افتكرت من اربع سنين الكلام اللي كان بيتقال قلت سبحانك يا رب سبحان الملك في الرسائل اللي بتيجي يوم ورا يوم يا جماعه مفيش مرض اسمه انفلونزا الخنازير اصلا قال لا يعني مش موجود لا موجود امال يعني فيش مرض اسمه انفلونزا الخنازير ليه نسب للخنازير الخنزير ده الفندق الخمس نجوم اللي تقضى فيه شهر العسل ما بين فيروس انفلونزا الانسان وفيروس انفلونزا الطيور فيروس انفلونزا الطيور فيروس مبيد قاتل ولكن بينتشر بصعوبه فيروس انفلونزا انذان فيروس سهل ولكن بينتشر بسهوله الاثنين اتجوزوا جوه الخنزير اللي بينتشر من خلاله 40 نوع من انواع الاوبئه غير فيروس انفلونزا الخنازير الجديد نتج وحش جديد فيروس جديد جند جديد من جنود ربنا سبحانه وتعالى ما كانش حد عارف يا ابعش كانش حد يعرف عنه اي شيء وحش جديد وجند جديد خد من انفلونزا الانسان سرعه الانتشار الرهيبه وخد من انفلونزا الطيور القتل والاباده وطلع الج الجديد والوحش الجديد وبدا العالم كله في رعب وهلع الناس مرعوبه ضعطه واحده من خنزير تبيت بلد طب يا ترى الوباء هيجي منين هيجي من الخنازير ولا تربيتها ولا هيجي من عمال القمامه اللي بيودوا لها اللي هي بتاكلها ولا هيجي من البشر ما بقى بيتنقل بشر ولا هيجي وطبعا لا عدوى ولا طايره ده كل حاجه بقدر الله ولا هيجي من الطيور ولا هيجي منين ما بقى له مصادر كتير ما عادش زي زمان وبينتشر بسهوله الامم المتحده ومنظمه الصحه مرعوبين رفعوا درجه الحظر للدرجه الرابعه ممنوع سينمات ممنوع مسارح يا مش على قولهم ممنوع مدارس ممنوع عاد. ممنوع ان النشاطات التجمعاتيه في الحياه كلها تقف شويه ومن يومين رفعوا درجه الحظر للدرجه الخامسه ممنوع خروج بره الدول او دخول منها حجر صحي على الدول اللي فيها خطر شديد ممنوع خروج بره الحدود او دخول منها الناس مرعوبه بتقعد تاريخ مرعوبين بيقول ده في فيروس شبه الفيروس ده جه سنه 1900 وفي بداية في بدايه القرن اللي فات بحوالي 90 سنه وموت ملايين الناس في القرات السته الحكومات مرعوبه إذا كانت أمريكا واوروبا مش عارفين يسيطروا على على الفيروس ده امال الدول الناميه اللي زينا لو جري فيها يعمل فيها ايه هيعمل ايه في البلاد والـ والـ والاطباء مرعوبين ده احنا بنتعامل مع كان مش عارفين عنه حاجه ما شفناهوش قبل كده ما فيش حد اتكلم عنه قبل كده لانه جند جديد كنت لسه نازل من خضائع جنود الملك محدش يعرف انه ايه حاجه ولا يعرف بيموت ازاي ولا لو واحد عش شويه هيبقى تاثيراته عليه ايه الناس فهلع ورعب وفزع قال تعالى فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات يعني ايه ايات مفصلات العلماء قالوا يعني بينها وبين بعضها فاصل يعني تجيء الايه ها انت بحثتوا ولا لا ما عرفتوش تقروها طب خدوا الرساله اللي بعدها ما طب خدوا اللي بعدها ولسه ايات مفصلات يا امه محمد كل شويه بتيجي ايه بينها وبين الثانيه فاصله الاول تلاقي زلزال ما اعتذر يجي جنون البقر ها الحمى القلاعيه وبعدين فيروس الايدز وبعد كده الايبولا وبقى كاين في انفلونزا الطيور وبعد كده خلطه الدواء الغلاء البطاله منوسه انفلونزا الخنافير ولسه ولسه يا جماعه هنشوف اللي بيحصل ده تبع قول الله وما نريهم من آيات الا هي اكبر من أختها بس مين اللي بينتبه المره اللي فاتت في تفسير سوره القمر انا المره دي وقفت السلسله عشان هذا الحدث الخطير اللي حصل في تفسير سوره القمر قلت لكم فهل من متذكر محدش عايز يفوق ليه محدش عايز يفهم ليه محدش عايز يترجم الرسائل المتواليه ليه ليه يا جماعه اللي بيحصل ده انفلونزا الخنازير رساله لكل شاب ماشي في طريق المعصيه انت خروي يا حبيبي تعبان مكتئب السكك متقفله في وشك الدنيا صدت ولسه يا متبرجه رساله ليكي انت لسه شفتي حاجه انت بقالك كذا سنه ما انت لسه تعبانه انت, انت ده لسه رساله للبنات اللي واقفين طوابير من الوقت على محلات البضاعات اللي لبس الرسم بتاع الحجاب دلوقتي بقى طرحه وبضي ده لبس رسمي واقفين عشان الصيف جاي انتوا يعني مبسوطين من انتوا فيه طب لسه ده انتوا لسه يا ما هتشوفوا مش حاجه لما المسلمين بعتوا ربعي بن عامر لرستم بتاع الفرس بعتوا له ربعي ليه ربعي بن عامر دخل قطع له السجاجيد وحط الرمح في قطع في الارض بيقولوا ده ده واحد من جيش ورا كل الجيش زيه خد بالك ده واحد ولسه اه في فيروس الفلانده الخنازير ده ده كده ده جندي من جيوش مجيشه من جنود الله انتوا فاكرين دي الحرب انتوا فاكريني دي انت عامل مقاصي اللي يقول ان ده انت عامل مقاصي ما اعرفش ربنا ده ده بس جندي مرسل للتحذير لما الانتهاء بيجي ما يبقاش كده لسه لسه طول ما البنوك الربويه محطوطه وسطنا والربا بيتعامل بيه في المجتمع عادي لسه ما هنشوف طول ما انت سايب بنتك تمشي متبرجه ونازله في الشارع بمنظر بنت ابو لهب لو كان شافها نازله بيه كان قتلها بنت ابو جهل لو كان شافها نازله بيه كانت بره منها بنت عقبه بن ابو طول ما طول مش هو المنظر ده مسابق قنوات اللي اياه شغاله في بيتك كده البيت في خانقه وفي بيه وكرهين بعض وابنك اتمرض عليك و... ولسه لسه لسه يا جماعه احنا لسه ما شفتش حاجه لسه يا جماعه لسه طول ما مناهج التعليم قاعده تتغير ونشيل خيركم من تعلم القران وعلمها ليه ليه ما نعلمش الطلبه اللي خيرونا من تعلم القران وعلمها طول ما الاعلام بتاعنا بالمنظر ده لسه لسه كتير يا ده يتغير يا لسه يا لسه الايات المفصلات مش هتروح مش هتنتهي لغايه ما نتغير يا جماعه طول ما الملتزمين طول ما الملتزمين يملي في الحسن كان اللي بيتحارب ده مش دينهم وكأن اللي بتنتهك حرماته ويعصى ده مش ربهم وكأن اللي بيتشتم ده مش نبيهم لسه طول ما الملتزمات بتتجوز وتقعد في بيوتها تنسى الدين وتنطق القران وحفظه وتحفيظه ودروس العيد لسه طول ما الملتزمين اول ما بيجي له يتشغل فيها بينسى الدين والدعوه لسه طول ما الامه بالمنظر ده لسه ولسه ولسه ياما ياما هنشوف يا جماعه وصلنا لايه احنا بنستاهل اللي بيحصل ده اللي بنستاهلوش انتوا اقول ايه رايكم موقف بسيط جدا حصل في مستشفى الطوارئ بسيط جدا عيان داخل بيموت بيموت الدكتور اللي المفروض يستلمه مش قادر يستلمه الدكتور اللي تخصصه مش قادر يستلمه انا مش هستلمه ده حاله يا ابو تعبه وهتقرفني وهيصهرني سهرني بيموت فين الامانه جه الدكتور الاكبر منه لما الناس اشتكت بقى جه الدكتور الاكبر منه فبيقول للدكتور الصغير بيقول له انت ورقك سليم قال له ايوه قال له يبقى العيان يولع. يولع ايه القتل ده احنا بقينا دكاتره ولا قتله يبقى العيان يولع فين الامانه ده موقف زي ده لما يحصل الوسط ده بيعبر عن 1000 و1000 و1000 موقف يا جماعه دبي الوقت بتنهار دبي اللي كانت رمز للنمو الاقتصادي اللي جاي منها بعد فرض الالاف منها بسبب التدهور الاقتصادي بيقول لك المطار مليان مئات العربيات ليه كل واحد اشترى بالربا لأن الدنيا هناك قائمه على الربا اشترى بالربا عربيه من بنك ما عرفش يسدد اقساطها رمها للبنك في المطار ورجع بلده اول ما طردوه تونس لما كانوا لغايه الوقت اللي بتلبس حجاب في المصالح الحكوميه بيقبض عليها رسميا يُقْبض عليك انها مجرمه كان فعل جريمه مش لمسه لبس امهات المؤمنين هم اللي تلبس تقاو بنك يتم فعلها في المصرح الحكوميه يا جماعه وصلنا لايه في مؤتمر في اوروبا في فرنسا في مكافحه الأمراض اللي بتيجي بسبب العلاقات السيئه يعني فام دكتور مسلم قال كل العلاقات دي بتيجي بسبب عدم الالتزام بتعاليم الإسلام والاسناب والحل ام رئيس المؤتمر قال له انت بتقول ايه ده انا 98% من مرضاه مسلمين نائب رئيس المؤتمر قال له وانا زيه انا معظم المرضى بتاعي مسلمين انت بتتكلم في ايه احنا نستاهل ولا لا اما يبقى بلد من بلاد المسلمين فيها 15000 راقصه دخل الراقصه شهريا 36000 دولار منين وازاي ازاي لما يبقى بلدنا 300 مليون دولار صرفوا في موسم واحد في صيف واحد على فساتين السواريه بتاعه الافراح لما يبقى افخم 100 يخت في العالم 25 منهم بيملكو اثرياء عرب 8 يخت واحد ينشر الإسلام في افريقيا كلها حفت ورادم جاي ورايح ورايح جاي اما نبقى بالوضع ده نستاهل ولا ما تستاهلش لما الكافر يقع في الزنا كافر انما لما المسلم يعمل كده لما لما تشوف منظر سفينه ماشيه في النيل في بلدنا ومشغلين اغاني وممكن يكون فيها فقرات راقصه وممكن يكون فيها